أَدَّتْ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَالُكُمْ النَّاصِرِيَّةُ fa amanaloh Lut ve قال مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريةه النبوة والكتاب وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه كم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديك المذكور فما كان جواب قومه تِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ